وَإِذْ قَالٰ إِذْرَئِ لِأَبِيهِ أَنْ تَنْذُرَ أَصْنَمًا آلِهَتًا إِنِّي أَقْوَمُ قَوْلًا كَانَ هُوَ wan وكذلك... kan Ta-da! in قال أتحاجوني في الله وقد هداد وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا